تلومني بس <مزقوني> <أطلقوني> في دمائي انت <لن> عيشوا فوق <أرضي> <لن تطيروا> <في سمائي> <أم> تمورسون وفسق انتم زر البلاء انتم كفر وبدر نهجكم حجب الضياء انتم مورسون وفسق انتم زر البلاء انتم كفر وبدر نهجكم حجب الضياء قتلكم فيه شفائي لن تعيشوا في صفائي انتم للشعب داء سفيع عنائي يوم أمسى في, أبتلوني, بزقوني, في دمائي لن تعيشوا فوق أرضي. لن تطيروا في سمائي جيشكم أضحى ذليلا لم يعد فيه فداء جيشكم راض بظلم من غباء أو ريائي شكم أضحى ذليلا لم يعد فيه فداء جيشكم راض بظلم من غباء أو حكمكم دوما خون بأرض وفضائي باعتم الجولان سلما Sefkili dımarı döner, sefkili dımarı. Öldürün, kesip يا سيوف الله هب من سفاج القيا إلى بين الباقين درسنا وصدفهم من <تصفيق> يا سيوف الله هب من سفاج القيا إلى فن الباقين درسنا وصدفهم من الفناء الأتباع ضربا شردهم في العراق وارفعوا رايات ديني مشع السماء يتحكم شرع السماء اقتلوني بسقوني اتركوني في دمائي لن تعيشوا فوق أرضي. لن تطيروا في سمائي. لزقوني اضربوني في دمائي لن تعيشوا او تمضوا لن تطيروا في سمائي, في سمائي, في سمائي, في سمائي